i n Hello?、Uh -oh. Раски! 私どの皆様」 و ي س ق و ن فيها كاس ك ن م y h、yeah. a k you. t <laughs> you ع ل ي ه م ف ي ا ب س ن د س خضوع استغرقوا إ ِ ن َّ ا نحن َْ ن ز ْ ن َ ا عليك َََْ القران ُْْ Thank、oh no. you. you <laughs> نحن خلقناهم وشهدنا t m a n o u We will be r i g h a c k ان الله كان عليما حكيما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 「こんにちは。 فاذا النجوم ق م س ت و إ ذ ا السماء فرجت و إ ذ ى العباد ن ص ف ت و إ ذ ا ر س ل عقبت Oh my- That was great. 「私たちは」 God bless you.